وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْتَنَاهُ حَمَلَتْهُ أُمُهُ كُرْهَ وَوَضَعْتُهُ كُرْهَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرَةً حَتَّى إِذَا بَلَغَ شُدْهُ وَبَلَغَ رَبَعِينَةً قَالَ قَالَ رَبِّ إِن التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح, وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا وعدون والذي قال لوالديه أفك لكما أفك لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي, من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعدكم إذا الله حق فيقول ما هذا؟ فيقول ما هذا إلا أذق اللولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الدين والإن إنهم كانوا قاطرين ولتُلِّن عنالهم وهم لا يبلغون ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون